يا صديقا حائرا يبغي من التيه رشده في طريق الشوك والعثرات والكباد السحيق كيف ترجو الصمح في الليل بيا ينحسواذا كيف تروق للعلا بنوم قلبي يا صديقي يا صديقا الحاير ان يبغي مناته رشلا في الشوك والعراق والباد السقيم كيف تراجع الصبح في الليل بيانا ya sadiqiya sadiqiya ya sadiqiya sadiq ni taqul innaka fil jahl murhad ya sadiqiya sadiqiya ya ya يا صديقي كتابن وفي القلب جدٌ تتوالى كلمات تقلب الجهل لجوما فتامل بكتاب سودت لي ايامي كم من العمر سبقا جهل الذرى حياتي غارقاً بالجهل ضل قلبي بيساد بيني منوس وغرق واذا شعلت طويلاً مسات قلبي فهل استودعني يا إلهي كم من همٍ ثقيلٍ جئ إليك روحاتي غارقًا يا صديقي يا صديقي لا تقل انك في الظلام ارفع راسك يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يأسى يا صديقي واترك القلب يكسو بالنور يتبسل يا صديقي يا بن سَنتقليب الجهل نجوما فدام بكتابه وبالقلب يجور تداول كلمات تنقلب الجهل نجوما فدام ما لست قادر واسكوني من الذي امبار الشوق مع من اوالي هل هو القاطر قد حر كل